وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة آ ي ا ت لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله, وما أنزل الله من السماء من رزق ف أ ح ي ا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 ومن اساء فعليها ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكمه والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لقوم يوقنون أ م حسب الذين اجترحوا السيئات أ ن نجعلهم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 ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم, الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه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 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إ ل ى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض 私たちはこのように思い出してくれているのですが、私たちはこのように思い ى してくれているのですが、私たちはこのように思い出してくれているのですが、私たちは私たちの思い出を知っているのが、私たちは私たちのす。